لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفغ من قول إلا لديه رقيب عتيد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 لقد كوت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاء، كف بصرك اليوم حديد. فقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القياء في جهنم كل كفار عيد. من ناعل الخير معتد مريد. الذي جعل مع الله إله آخر.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 ظلام للعبيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم ما لم تلأت وتقول وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعودون لكل أواب الحفير من خشير الرحمن بالغيب وجا بقلب منيب ودخلواها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها لهم ما فيها ولدينا نزيد